تَنْتَبِهَ هَذِهِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِم إِنْ تَسْمَعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ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 تُبِئُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا أم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَن فجَّليلى لسكُلُ فيِيهِ وَه َمُ بَصِر إِ فيِي ذَلِكَ لآياتِ لقَو يؤ وَيوم يون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 صُنْعَ اللهِ الذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ وَمَا إِذًا آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كنتم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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يا قومنا اجيب داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر يا قومنا اجيب داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجت من عذاب اليم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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله اكبر الله